كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإن الصراع بين الحق والباطل قديم ولن ينقضي حتى يرث الله الأرض ومن عليها وتختلف أشكال هذا الصراع وعادة ما يصر الباطل على بلوغ مأربه وعادة ما يحاول الباطل أن يصد الحق ما استطاع بكل ما أوتي من قوة ولا يلوي على شيء ولكن جرت عادة الله عز وجل أن العاقبة للمتقين وقد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه ومن العجيب حرص أهل الباطل على استمرار باطلهم وأنهم يسلكون في ذلك شتى السبل الممكنة هذا الساحر لما كبر سنه وخشي أن يهلك لم يرد أن يخلو المكان من بعده، ولكنه سعى ليخرج جيلا جديدا من السحرة يطلع بتلك المهمة، وإن كانت محض الشر، وهذا ما يقصر فيه أهل الحق أحيانا كثيرة، فلا يهتمون بمثل هذا، ويقصرون فيه إلا من رحم ربي، فهذا الساحر لما كبر سنه. قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما يعني غلاما ذكيا وعلمه السحر حتى يرث عني تلك المهنة وحتى يقف معك وللأسف كانت هذه عادة الملوك يومئذ ولا تزال إلى الآن مع بعض الملوك هذه العادة لا يمشي إلا بساحر يثق فيه ويظن أنه هو الذي يسير له أمور حياته وأنه يدفع عنه الشر ويعلمه بمواقع الخلل وهذا طبعا كله من تلبيس إبليس ولا يحل هذا لمسلم هذا الساحر الذي كان ملازما لذلك الملك وكان يسير به أمور مملكته لأن هذا لم يكن عنده شريعة فربما كان مضطرا لهذا ولا يضطر أحد لهذا أصلا لكن نقول يعني ربما لكن من كان عنده شرع فالشرع هو الحاكم الذي يسير له أمور رعيته ومن استعان بالله تعالى أعانه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر فهذا الملك الذي كان له ساحر لما كبر الساحر كان حريصا أن يخلف مكانه أحدا يستمر على هذا الطريق السيء فقال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر راهب رجل من أهل الحق عابد زاهد يعرف طريق الله عز وجل فقعد إليه الغلام وسمع وقعد إليه الغلام وسمع لأن حديث الراهب هو حديث الفطرة وهكذا حديث الحق دائما يجتوب دون هوادة ولا تملك القلوب أن تفر منه لكن القضية أن يصل إلى القلوب الاشكال ليس في كون الحق يستطيع أن يجتذب القلوب هذا حاصل لأن الحق دين الفطرة الله تعالى خلق عباده على الفطرة كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا قال الله تعالى كل ما لنحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. فدين الحق دين الفطر التي خلقه التي خلقها الله على ذلك. فالقضية ليست في كون الحق يجذب القلوب هو كذلك فعلا لكن الإشكال أن يصل ذلك الحق صافيا دون تشويش إلى القلوب. فإذا ملتقيا تقي الحق الناصع بالقلوب السليمة حصل الازدواج وهدي المرء لا محاله بإذن ربه لكن القضية في التشويش فكان في طريق ذلك الغلام وهو إلى بيت الساحر راح يتعلم السحر راهب فكان الغلام يقعد إليه لأن هذا نداء الفطرة وسمع كلامه فأعجبه الغلام في هذا الوقت وفي هذا السن ليس يعني عنده ما يشوش عليه فطرته، لا يزال بفطرته السليمة وهم يحاولون أن يعجنوه عجنا منكرا ويضعوه في الحف المحرمات ويعلمونه السحر ولكن الله تعالى إذا اراد شيئا هيئ له اسبابه يقول فكان في طريق الراهب في طريقه الى الساحر راهب فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه وكان إذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه هو رايح للساحر تغلبه نفسه الكلام ده كلام, كلام عاجبه كلام الراهب يعجبه فيعد يسمع فيتأخر على الساحر فإذا تأخر ضربه الساحر شوف الساحر مهتم مهتم بالمواعيد منضبطه وده أمر للأسف يعني مما يعني يقع فيه عادة كثير من الناس تلاقي دائما أهل الباطل منضبطين موعدهم مزبوطة أحيانا كثيرة يعني وأم حاجة الوقت والموعد في موعده لا يخلف موعدا وأهل الحق أحيانا يتساهلون فيها. إيش فرق معه؟ يعني الأمر لا لا يكاد يعنيهم ك يعني كانوا معتمدون على أنهم على الحق فخلاص أي حاجة بعد كده تهون فكان الساحر إذا تأخر عليه الغلام ضربهم فشك ذلك إلى الراهب قال كلما مررت عليك جلست إليك وذهبت له متأخرا ضربني فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا, وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وهذا من التعريض والحرب خدعة ودي حرب هذه حرب بين الحق والباطل ويباح فيها للرجل أن يقول إن هذه حرب الإيمان والكفر هذه الحرب بين الساحر والراهب والغلام الآن هو المقصود من كل الطرفين لاستقطابه هذه حرب الإيمان والكفر والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح وغيره ويباح للرجل أن يقول في مثل هذا ما يقول يقول بس أما حاجة ينتصر الحق ويعرض فالغلام أمره الراهب وقال له إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي والأهلي أخروني وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس مراوح مرة من عند الساحر بص لأ الناس دابة عظيمة وقفت على طريقهم وحبستهم عن المرور مش عارفين يعد ولا يستطيعون لها دفعا هذا الغلام الذكي اللقن لما رأى الموقف كذا شديدا والناس في كرب وفي ضيق قال الآن أعلم أيهما أحب إلى الله أمر الساحر أم أمر الراهب وهذا يدل على ذكاء هذا الغلام وعلى حسن فطرته ونقاء سريرته استغل هذا الموقف ثوراً واختبر نفسه اختباراً نهائياً قال الآن أعرف أمر الساحر أحب إلى الله تعالى أم أمر الراهب فأخذ حجراً وقال طبعاً حجر هذا لا يقتل دابة وموضوع الحجر ده هو اللي يحل المشكلة كأن الناس كلها عملوه لكن هو رد أن يختبر نفسه في ذلك وأن يحصل على الحق بمعجزة واضحة فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس نجح الامتحان أول ما ألقى الحجر في الدابة سقطت ماتت من حجر وهذا على خلاف العادة فعلم الغلام الذكي أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر فانقطع عنده الشك باليقين وأصبح الصبح لكل ذي عينين وذهب المين وصار الأمر عنده أبلج كالنهار واضحا تمام الوضوح أن الراهب على حق لأن طبعا مهما يكون الراهب يقول الحق لكن عندما يذهب للساحر عادة أهل الباطل يشبه على المر أهل الباطل مع بلواهم وضعف حجتهم إلا, أن إلا أنهم عندما يتكلمون مع ضعيف أو مع صغير السن أو حدث يستطيعون أن يلبسوا عليه وأن يشغلوه بفتنهم وشبههم حتى يختلف الأمر عليه ولهذا كان الغلام في حاجة لذلك أنه يعرف بطريقة إلهية إعجازية الحق مع من ففعل هذا فعرف أن الحق مع الراهب فذهب إلى الراهب وأخبره بهذا فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني أنت بلغ بك اليقين مبلغا صرت به أفضل مني وكم من أستاذ وكم من تلميذ فاق أستاذه قد بلغ منك ما أرى أنت بيت مستجاب الدعوة وأصبح لك مع الله تعالى حال ومن عباد الله من لا أقسم على الله لا بره فكأنك صرت منهم يعني الآن وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا الكبار من الصلاحاء والزاهدين وأهل, وأهل, وأهل الخير والبر والصلاح فقال له إنك قد بلغ بك من أمرك ما أرى وأنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي دعني أنا أمشي في طريقي وأهدي غيرك بإذن الله عز وجل وأدل الناس على هذا الطريق الحق فإن ابتليت إذا أحدق بك الأعداء وأمسك بك وفعلوا بك وفعلوا فلا تدل عليه سمني في حالك وإنت اصرف معه وكان الغلام قد بلغ من شأنه أمرا عجبا كان يبرأ الأكمه والأبرص ويداو الناس من سائر الأدواء بإذن الله عز وجل وكان للملك جليسٌ قد عامي كان أحد ندماء الملك المقربين أصابه العمى فجأة فسمع بهذا الغلام وكان قد أنفق من ماله الكثير حتى يرتد عليه بصره فلم يفلح معه الأطباء فسمع أن هناك غلام يبرئ لك ما هو الأبرص ويرد البصر بإذن الله فذهب إليه وأخذ معه هدايا كثيرة جدا وقال كل ما ترى من الهدايا هو لك أجمع إن أنت شفيتني فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وهذه نقطة في غاية الأهمية نقطة يعني في غاية الأهمية الراجل المريض هذا القليس الملك مع علو ربته في الدولة كعامة المرض أي مريض إذا سمع أن علاجه في يد أحد يجري والناس للأسف تتساهل جدا في هذا فقد ترى بعض الناس إذا مست بسحر أو جن يذهب للكنيسة يا بالله من هذا الضلال والكفر يروح يقعد في يقول الكنيسة هتشفيني من هذا المس وهم يلبسون مئة ألف عفريت هم لم يلبسون عفريت من الأول أصلا يعني هم يلبسونه كمان عفريت فقل لي معاه ولا يشفونه أبدا ولا يستطيعون هذا أو يذهب إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى دجال فيكفر بما أزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدري فالناس متعلقة بطبعاً ما عمليات النصب التي تجري في بعض القنوات عنكم ببعيد إيه فكذا يشف من الأمراض ويأتي بغلام والدواء ده يجيب بنت وده يجيب ولد والحاجات اللي هي اللي ايه ما أنزلها فيهم السلطان والناس متعلقة أي واحد ما أندوش أولاد ببعض يعني مش مشكلة يقولك أجرب أدفع مش أشتري علبة وأجرب فالناس خلوبها متعلقة بما تظن أن في أيديه أن في يديه شفاءها فكذلك كان أمر هذا الجليز ليس الملك ذهب الغلام وقال له خد كل حاجة إن أنت شفيتني ومتعلق بي وهنا يأتي ذكاء هذا الغلام وحسن اعتقاده لم ينشغل بهذا الثناء عن أن يبين له الاعتقاد الصحيح قال لا لا تغتر بي أنا لا أشفي أحدا أنا مجرد سبب إنما الذي يشفي هو الله عز وجل وهناك شرط ما ينفعش أكلمه في شأنك إلا إذا آمنت به إن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وهذا هو الذي نتكلم عنه وضيعه المسلمون الآن كل إنسان في محله يستطيع أن يستخدم عمله لنشر دعوة إلى الله عز وجل ولتعبيد الناس لربهم والإسلام أصلاً من تشر في أول الأمر إلا بمثل هذا بعض البلاد التي في آخر الدنيا بلاد الشرق آسيا كثير منها فتح بمثل هذا دخل الناس في دين الله تعالى بأن تجار المسلمين عندما ذهبوا لهذه البلاد صاروا يدعون الناس إلى, إلى الدين بشيء من السلوك الحسن ودلالة المبسيطة على طريق الله فدخل الناس في دين الله أفواجه فما مش معنى هو تاجر ان هو لجعه بالدين مش, مش علاقته يروح يجيب خمرة ويبيع خمرة ويشتغل في الحرام ومش فرق معنا راجل تاجر مش بتاع دين ما فيش انفصال ليس هناك انفصال بين التجارة ولا بين الدنيا والآخرة الدنيا سوق من الآخرة الدنيا هي المقدمة الذي لا يعمل في الدنيا لن يجد في الآخرة شيئا فلما لا توظف كل حياتك لله وتكون كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مثلا تربح من كل أعمالك أجرا كبيرا تاجر في تجاراتك والعامل في عمله وكل إنسان في اختصاصه يستطيع أن يكون أصبعا تشير إلى الله عز وجل وتدل الناس عليه فاربح بهذا أجر الدنيا والآخرة فالغلام استغل هذه الحاجة وإحنا نعرف الآن آن إن في كثير من بلاد الفقيرة المبشرون بالنصرانية يستخدمون الطب الناس يروحوا أماكن فيها مرضى كثيرون جدا جنوب أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وأماكن الفقر المجاعات ويأتوا بالناس المساكين بس لازم يأكدوا عليهم أوي هذا الطعام جاءك به يسوع قبل ما يحط الأم في بؤه يقول أنت أنا أأكلك أنت هتموت من نجوعه وأنا أأكلك بس إفتكر كويس الذي أك... أطعامك مش أنا لا يسوع اللي هو المسيح فالرب ينبغي أن تسلم وينبغي أن, أن تؤمن بيسوع هذا ربا وإلها ودخلوا في الإين؟ دخلوا في النار وفي الغلب. والناس لا تعرف جهلة فقعون في هذا الشراك الوضيع فهم يستخدمون هذا ويجدون فيه وينفقون عليه أموالهم جميعا أموال ضخمة جدا تنفق في هذا الصدد ويستغلون كل ما أوتوا من خبرة ومهارات الوصول إلى هذا الغرض وينبغي على المسلمين أن يكونهم هم أولى بذلك فإن لدينهم من الوجاهة والقبول في قلوب الخلق ما لا يحتاج معه إلى هذا الألعيب ولكن الله غالب على أمر الحديث بقية أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته